126-من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم 127-ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 انه هو العزيز الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب واجعلنا واجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين وَلووق إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِكُم لَلتَأتُونَ الْفَاحِشةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْحَدٍ مِنَ, من العالمالَمِ أَإِنَّكُم لَلتَأْتُونَ الرِرجَال وَتَقُطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأتُونَ فيِي نَادكُمُ الْمكَر فَمَا كانَانَ جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَ قَاوا إلَّا تِنادي عذاب الله ان كنتم من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء ترسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا ان مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلن اخذنا بذنب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 129-وإلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك ولا تحطه بيمينك اذا لرتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما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 129-قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض 121-والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون 122-ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 123-وليأتينهم وهم لا يشعرون 124 كَ بِالعذاابِ وَإِن جَهًََّا وَإِن جَهَنَّ مَ لَ مُحيقَةُ بالِالكافِرين يَوْمَا يَغْشَهُم العذاابُ مِ فَوْقِهِمْ وَمِ تَ تحتِْ أأَْجُلِين وَيَقولُُ مَا كُُمْ تَعملون يا عبادَ الذينَ آممَنُوا إِ أأَررض واسِعَ إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون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 129. من لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وإياكم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 إِ اللهَّه بِكلُلّ شيءَيء عَم وَلَ إِ سَألتَهُ مَن نزَّلَ مِنَ السَّمائِمَا أَم فَأَحِييَابِ الأرض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 مَمَسَّ وَلِّي الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ